بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر عليه تبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أقل لما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فداها بأسنا بيتا فداها بأسنا بياتا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 لَن نَّلَنَّ الْمُعْتَلِينَ فَلَنَقَصًّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِّلْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفَت موازينه فَأُولَئِكَ الَّذينَ خَسِروا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذينَ خَسِروا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانوا بِآياتِنَا يَظْلِمونَ وَلَقَدْ مَكَّنَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَدَعَ الْنَّالَ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلٌ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا, إبليس فتجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين